وكل مُحدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن ربنا حكيم عليم خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنعم خلقنا في أحسن تقويم وركب أعضاءنا في أحسن تنظيم كلُّ عُضوٍ في مكانِه يُؤدِّي الفائدةَ منه ومحمِيٌّ بما يحتاجُ إلى حمايتِه وجعلَ لنا في أنفُسنا آيات وفي أنفُسكم أفلا تُبصِرون وخلَقَ لنا الأرض فسوَّاها ومدَّها وبسطَها وبالجبال أرساها وبالخيرات دحاها وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَهَاهَا وَمَرْعَاهَا وَجَعَلَ فِيهَا لَيْلًا يَغْشَى وَنَهَارًا يَتَجَلَّى خَلَقَ لَنَا الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا جَمِيعًا وَمَنَكَّهَا لَنَا وَجَعَلَ لَنَا فِيهَا آيَاتٌ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَخَلَقَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَاهَا فَعَالَى سِعَةَ أَرْجَائِهَا لا ولا نرى فيها سقوطا بل لا نرى فيها فطورا وخلق الكواكب السياره كبيرها وصغيرها تسير تسير في ليلها ونهارها خلق لنا كل هذا يا عباد الله لنتعرف عليه ونعبده ونوحده سبحانه وتعالى وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبُدون فقلوبنا يا عباد الله إنما خلقَها ربُّنا لتوحِّد الله وتعبُد الله ولذا يا عباد الله كان في القلوب شعَثٌ لا يلُمُّه إلا التوحيد وكان في القلوب خوفٌ لا يؤمِّنُه إلا التوحيد وكان في القلوب قلَقٌ لا يُسكِّنُه إلا التوحيد وكانت في القلوب حيرةٌ لا يدفعها إلا التوحيد فمن أخطأ التوحيد أو شيئًا منه وقع في كل هذا يا عباد الله ومن حقَّق التوحيد كان قلبُه آمِنًا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بشركٍ أبدا أولئك العباد لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون فالقلوب يا عباد الله لا أمن لها ولا طمأنينة لها إلا بتوحيد رب العالمين ومن أمن القلوب بالتوحيد يا عباد الله أن قلب الموحد متوكل على الله عز وجل مفوض أمره إلى الله عز وجل ثقة بربه سبحانه وتعالى مع بدل الأسباب المشروعة فقلب الموحد يوقن إيقاناً تاماً أن النفع كله بيد الله وأن الضرَّ كله بيد الله وأن الأمة لو اجتمعت على أن تنفع العبد بشيء لم تنفعه إلا بشيءٍ قد كتبه الله له ولو اجتمعتniaً على أن تضرَّه بشيء لم تضرَّه إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه لو أن الأمة جنَّها وإنسها أولها وآخرها كبيرها وصغيرها قويها وضعيفها سلطانها ومرؤوسها اجتمعت على أن تنفع العبد بشيء لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعت على أن تضر العبد بشيء لم تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه فقلب المؤمن متوكل على الله عز وجل مطمئن بربه سبحانه وتعالى ومن أمن ومن أمن القلوب بالتوحيد يا عباد الله أن قلب المؤمن ممتلئ حبا لله سبحانه وتعالى والذين آمنوا اشد حبا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ادفعن هذه الرايه الى رجل يحب الله ورسوله فقلب المؤمن مليء بحبه لله عز وجل واذا امتلئ القلب بحب الله تيسر له كل خير وحب الله يا عباد الله يقود المؤمن إلى أن يسير إلى ربه سيرًا حسنًا فإن المحبة تحرِّك القلوب إلى الله سبحانه وتعالى ومن أمن القلوب بالتوحيد يا عباد الله أن, قبل أن قلب المؤمن يمتلئ رجاءً لله عز وجل ورجاءً لما عند الله عز وجل ورجاءً لما أعدَّه الله عز وجل لعباده الصالحين فهو يرجو الله واليوم الآخر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الله عز وجل كريم محسن سميع مجيب فهو يرجو الله سبحانه وتعالى والمؤمن يا عباد الله إذا رجى الله سبحانه وتعالى نشِط في عبادة الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن لما عند الله عز وجل مفاتيح وأن مفتاح ما عند الله هو طاعة الله سبحانه وتعالى فما استجلب ما عند الله من خير بمثل طاعته سبحانه وتعالى ومن أمن القلوب بالتوحيد يا عباد الله أن قلب المؤمن يمتلئ خوفا من الله عز وجل فالمؤمن يخاف الله عز وجل ولا يخاف ما يخوفه الناس به من دون الله عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين المؤمن يا عباد الله يخاف الله عز وجل واذا امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل فانه يمتنع عن معصيه الله سبحانه وتعالى لانه كلما تزخرفت له المعصيه وتذكر لذتها تذكر ما عند الله وما في عقاب الله من ألم فيزدجر عن تلك المعصية وينزجر عنها ويبتعد عنها ولذا يا عباد الله يسمي العلماء هذه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء محركات القلوب إلى الله عز وجل فإن المحبة تدفع المؤمن إلى أن ينشط في سيره إلى الله عز وجل وإن الرجاء يدعوه إلى أن يُكثر من الطاعة وإن الخوف يمنعه من أن ينحرف عن الصراط المستقيم يمينًا أو شمالًا ومن أمن القلوب بالتوحيد يا عباد الله أن قلب المؤمن يمتلئ شكرًا يمتلئ شكراً لله عز وجل الذي أنعم عليه بجميع النعم وهو يتقلب في نعمه ليلاً ونهاراً فيبتغي عند الله الرزق ويعبد ربه ويشكر لربه لأنه يعلم أن الله هو الذي أنعم عليه وأنه إلى ربه راجع كما أمره الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون قلب المؤمن يا عباد الله يمتلئ شكرا لله عز وجل وإذا امتلأ شكرا لله عز وجل شكر من أحسن إليه من عباد الله لأنه يعلم كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله فيشكر الزوج زوجته وتشكر الزوجة زوجها ويشكر الجار جاره ويشكر الراعي الرعيَّة وتشكر الرعيَّة الرعي وكل هذا من شكرهم لله سبحانه وتعالى فإن شكر الناس من شكر الله لأن كل أمر إنما هو من نعم الله وأن الناس إنما هم وصائط يوصلون إلى الناس بعض نعم الله عز وجل فمن شكرهم كان شاكرا لله عز وجل وقلب المؤمن يا عباد الله يمتلئ قلب المؤمن الموحد يا عباد الله يمتلئ صبرا فيصبر على طاعه الله وَإِنْ غَوَى أَكْثَرُ النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَإِنْ عَصَى أَكْثَرُ النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ وَإِنْ تَسَخَّطَ أَكْثَرُ النَّاسِ يَمْتَلِئُ شُكْرًا وَصَبْرًا وهذا من أعظم الخيرات للمؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرًّا شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرًّا صبر فكان خيرًا له ومن أمنت ومن أمن القلوب بالتوحيد يا عباد الله أن قلب المؤمن عزيز. لأنه يعلم أن الأمر كله لله وأن الأمر يرجع إلى الله عز وجل فلا يذل إلا لله عز وجل وكلما ازداد ذلا لله كلما ازداد عزا فلا يدعو من دون الله احدا لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا وانما يدعو الله عز وجل لانه يعلم ويعتقد اعتقاداً جازماً أن الله قريبٌ يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأن الدعاء عبادةٌ لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل فلا يدعو إلا الله عز وجل ولا يستغيث إلا بالله عز وجل فيعيش عزيزا وكلما كان دليلا لله كلما عاش في الدنيا عزيزا فالحمد لله عباد الله أن أكرمنا بهذا الدين وجعلنا من الموحدين وإن الواجب علينا يا عباد الله أن نعرف للتوحيد قدره وأن نسعى في تحقيقه وأن لا نغفل عن ذلك أبدا وأن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر العظيم والفرض الكريم دائما وأبدا فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته بعد بعتته منذ أن بعث إلى أمات صلى الله عليه وسلم مُعظِّماً للتوحيد مُحقِّقاً للتوحيد داعيًا إلى التوحيد حريصًا على التوحيد مُحذِّرًا من كل ما ينقُظُه أو كل ما يُنقِصُه فعلينا عباد الله أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مُجْتَهِدين في هذا الأمر داعين إليه مُعَلِّمين أبناءنا التوحيد من الصغر ومُحَدِّرينهم من الشرك. وناشرين هذا الأمر بين أظهُر المسلمين. فإنه لا عزه ولا خير ولا قُوَّة لهذه الأمة إلا بتمسكها بحبل الله المتين وتحقيق توحيد رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد والهدى إلى أن نلقاه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن من أمن القلوب بالتوحيد أن قلب المؤمن ناصح دائما وأبدا فقلوب أهل السنة والتوحيد نصحت ناصحة لعباد الله وقلوب أهل الأهواء غاشة لعباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين, النصيحة الدين, النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم الدين النصيحه فالدين كله يا عباد الله في النصيحه فالمؤمن ناصح لله عز وجل بأن يُحقِّق التوحيد ويعبد الله عز وجل وحده ولا يعلق قلبه إلا بربِّه سبحانه وتعالى وناصحٌ لكتاب الله بأن يُكثر من قراءته ويُكثر من تلاوته فلا يملُّ منه مهما تقلَّبت الظروف ومهما كانت أحواله دائما. قرأ في كتاب الله يقيم حروفه ويعمل بأحكامه يحرص على تلاوته وعلى الخشوع عند تلاوته يؤديه على الوجه الذي يحبه الله عز وجل الموحد يا عباد الله ناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحقق اتباعه فيعلم أنه رسول من عند الله عز وجل واجب عليه أن يطيعه وواجب عليه أن يتبعه وأنه لا خير له إلا في اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث في دين الله ما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما دعا الهواء ومهما زخرف المزخرفون يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعاه أحد إلى دعاء أو دعاه أحد إلى عبادة قال هل تبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ثبت عنه كان له من المتبعين وإن لم يثبت عنه قال إني لا أعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الموحد يا عباد الله ناصحٌ لولاة أمر المسلمين ناصحٌ لهم في قلبه فلا يحمل لهم غشًّا ولا يحمل عليهم حقدا وإنما يدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله لهم الهداية لأنه يعلم أنه برشدهم ترشُد الأمة وأنهم إذا حققوا ما يريد الله منهم فإن الأمة تكون بخير وينصحهم في سر من غير علانية ومن غير فضيحة محافظة على مكانتهم في قلوب العامة لا يترك نصحهم ولا يفضحهم أمام الناس وإنما يقوم بالنصح كما أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الموحد يا عباد الله يكون ناصحا لعامة المسلمين فلا يغشهم في عمل ولا يغشهم في تجارة ولا يغشهم في صنعا ويأمرهم بالمعروف الذي يعلمه وينهاهم عن المنكر الذي يعلمه وبهذا يا عباد الله يتحقق الأمن للعبد في قلبه ويتحقق الأمن لعباد الله من عباد الله فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأكرمنا باتباع سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلَّمنا التوحيد علمم التوحيد وجعلنا في بلااد يعلم فيها التوحيد وتظهر شائه نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتحقيق التوحيد والاتبات عليه إ أن القاه سبحانه وتعالى ثم علم ررحم الله ائياكم أن الله أمرنا بأمر شريف. وبدأ فيه بنفسه ثم ثنَّى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا فاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلِّم تسليماً كثيراً اللهم إنا نشهد أنه قد بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد فابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وارضى عن وارض عنا معهم بمن كرمِك أكرم الأكرمين اللهم مجعلنا من الررضيت عنهم يرب العالم اللهم مجعلنا من الررضيت عنهم يرب العالمين اللهم مجعلنا من الررضيتَ عنن يرب العالمين اللهم ما إن نعود بكِن شر الفة اللهم ما إن نعود بكن شَ الفتن اللهم ما إن نعود بك شَّ الفتن الله هديننا صاطك المق وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا العالمين اللهم انا نعوذ بك من الشهوات المذله والفتن المضلله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين اللهم انا ضعفاء فقونا بطاعتك يا رب العالمين اللهم يا رب نجبع قلوبنا على محبتك يا رب العالمين اللهم اجمع قلوبنا على محبتك يا رب العالمين اللهم اجمع قلوبنا على محبتك يا رب العالمين إلهنا يا قوي يا عزيز قد احطت بكل شيء علما اللهم فانا لنا اخوانا فيك يا ربنا قد مسهم الضراء والبلواء اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين اللهم فرج عن اخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج عن اخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن اخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضه من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فامننا مما نخاف وأعطِنا ما نرجو يا رب العالمين اللهم إنك أعلم بقلوبنا اللهم إنك أعلم بقلوبنا اللهم إنك أعلم بقلوبنا وأعلم بأحوالنا يا رب العالمين فمن علمته فمن منا على خير فثبته يا رب العالمين ومن علمته على شيء لا تحبه اللهم فتب عليه يا رب العالمين اللهم فتب عليه يا رب العالمين اللهم فتب عليه, رب العالمين, اللهم فتب عليه رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون